وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأخيار وما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله جل الله ان يجعلنا جميعا من صالح امته وان يحشرنا يوم القيامه في زمرته ايها المباركون ان من الشعائر العظيمه التي اوجبها ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه على جميع الامم واوجبها على أمتنا ايضا بل جعلها ميزة وصفة لسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما لما ذكر خبره في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل وجعل الله جعلها الله ميزة وصفة لأمتنا بل جعلها الله شرطا لمن أراد أن يمكن في الأرض تلك الشعيرة العظيمة التي لعن بسببها فريقا من بني إسرائيل لما عطلوها بين سيدي رسول الله ان من ترك هذه الشعيره حيل بين دعائه وبين ان يجيبه الله عليه هذه الشعيره العظيمه التي قال الله جل الله والتكن والتكم منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مدح الله هذه الأمة مدحها في كتابه وهذا أعظم شرف كنتم خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس للناس جميعا مسلم كافر أنتم خير من قوم نوح أنتم خير من قوم عاد أنتم خير من قوم ثمود أنتم خير امه طيب لماذا يا رب ما السبب يا ربي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لما تكلم الله جل الله عن احوال الامم السابقه ذكر لنا من احداثهم قصصا وعبره بين ربي تبارك اسمه وجل ثناؤه انه لعن بني اسرائيل بسبب تركهم لهذه الشعيره العظيمه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال سبحانه وتعالى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 كان يرى جاره على منكر الصديق يرى صديقه على منكر الولد يرى اباه الزوجه ترى زوجها البعض يرى بعضهم على منكر ثم لا تتحرك يده ولا يتحرك لسانه بل ايضا طبع على قلبه فاصبح القلب يرى هذه المنكرات حتى تعود عليها فلم يعد يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر نعوذ بالله من الخذلان. بين سيدي رسول الله صلوا عليه عظم هذه الشعيرة بين سيدي رسول الله أنها عامة في وجوبها على كل من له عقل قال حبيبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا أي منكر أي منكر في مجلس أو منكر يتعلق بمال أو يتعلق بالألفاظ أو في بيع أو شراء أي منكر من رأى منكم منكرا في لباس أحد في طريقة تعامله طريقة شرابه في طريقة أي منكر من رأى منكم منكرا ماذا يفعل فليغيره بيده إن كانت له سلطة كالأب على أولاده مثلا والزوج على زوجته والمدير في إدارته والملك على شعبه والوزير في وزارته فمن كانت له سلطة فيجب يجب يجب ان يغير هذا المنكر بيده يصدر القرارات يمنع فلان من الدخول يفصل فلان اذا كان يفعل هذا المنكر ومستمر عليه مر من منكم منكرا فليغيره بيده ثم بين عليه الصلاه والسلام المرحله التي بعدها قال فان لم يستطع لأنه ليس له سلطة مثلا ليس له منصب أو يخشى ضررا يلحقه أو يترتب على هذا المنكر منكر اعظم منه طيب ماذا يفعل فإن لم يستطع فبلسانه بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ثم قال عليه الصلاة والسلام وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إن لم يستطع أن ينكر بيده فينتقل إلى اللسان ينكر بلسانه قولا أو كتابة أو برفع الأمر إلى من يستطيع أن ينكره المهم يفعل ما يستطيع لا يقف لما وصف ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه نبينا عليه الصلاة والسلام في كتب في كتب الأمم السابقة التي أمروا فيها بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ذكر خبره وذكرت صفته أمروا باتباعه فهو الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ماذا يفعل ماذا يفعل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث جعل الله منذ الأزل منذ الكلام في كتب الأمم السابقة جعل أبرز صفه لنبينا ولامته من بعده الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله جل الله في كتابه الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وماذا يفعلون وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لتعلم ايها المبارك أن بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر يكون بقاء الأمن في البلاد ويكون بقاء العز ويرتفع شان الإسلام وتبقى راية التوحيد كلما كان الناس يشتغلون فعلا بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر بل بين سيدي رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما أن الناس إذا سكتوا عن الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو شك الله أن يعمهم جميعا جميعا بالعذاب يعم الصالح والطالح قال عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض يقع الشقاق والخلاف والخصومات بين الناس قال أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم يدعو العباد والقوام والصائمون والقراء والصالحون والمتصدقون يدعو خياركم يدعو خياركم يدعون الله أن يرفع عنهم البأس أن ينزل عليهم القطر أن يعمهم بالخير أن يرخص الأسعار أن يبعد عنهم الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق والخصومات فلا يستجاب لهم لما يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحال بين دعاء الناس وبين ان يستجاب بل بين سيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بحديث اوضح فقال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يعني صار الإنسان يدخل إلى البقال مثلاً ويرى المنكر ثم لا يتكلم ولا ينكر وكأن الأمر لا يعنيه يدخل المجلس يرى المنكر يدخل إلى مواقع الانترنت إلى تويتر إلى بعض الجروبات في الواتس أب وغيرها يرى منكرات ثم لا ينصح ولا يغير ولا ينكر يرى المنكر على ولده على زميله في العمل إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه اوشك الله ان يعمهم بعقاب من عنده وبين عليه الصلاه والسلام ذلك بضرب مثل يصلح لان يفهمه الانسان لاجل ان يفقه ان المنكرات اذا انتشرت جعل ينزل العذاب على الصالح والطالح على فاعل المنكر وعلى من فعل منكراً آخر بسكوته عن الإنكار قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة يعني أتى مجموعتان من الناس إلى شاطئ البحر وأرادوا أن يجتمعوا في سفينة وهم مجموعتان فاستهموا يعني عملوا قرعة بينهم السفينة طبعا فيها مكانان في القبو في الأسفل وفيها الأعلى الذي يتعرض للشمس والهواء الطيب الكل طبعا يريد المكان الحسن استهموا عملوا قرعة قال فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها. أبحرت السفينة كان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء إذا أرادوا ماء لغسل مثلا آنيتهم أو ثيابهم أو ما شبه ذلك إذا أرادوا ماء من البحر ولو شيء يسير صعدوا فمروا على من فوقهم صعدوا بانياتهم لأجل أن يلقوها في البحر ليستخرجوا هذا الماء فمروا على من فوقهم يعني كما يقال سببوا لهم شيئا من الإزعاج قال بعضهم الذين في الأسفل وقد رأوا أنهم أحرجوا الذين في الأعلى أرادوا أن يبحثوا عن حل ليزيلوا هذا الإحراج لو أننا أحدثنا في نصيبنا هذا خرقا فلن نؤذي من فوقنا ما دام أن الأسفل هو نصيبنا ونحن دفعنا ثمنه ونحن الذين نتحكم فيه ان شئنا جلسنا ان شئنا خرجنا ان شئنا بعناه نفعل به ما نشاء ما دام انه نصيبنا لنا الحق في التصرف فيه قال عليه الصلاه والسلام فانهم تركوهم وما ارادوا هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وهكذا سفينه المجتمع إذا سكت الناس عن انكال المنكرات وبدأت النساء يتساهلن في حجابهن يتساهلن في قيادة السيارة بدأ الناس يتساهلون فيما يتعلق بالاموال فيما يتعلق بالتدخين تعاطي المخدرات الغيبه افات اللسان الكذب التقصير في حق الزوجه والاولاد هذا يترك الصلاه هذا يتعرض لاعراض الناس وهذا يفعل ما يفعل وهذا يحتال وهذا يسرق وهذا يرتشي إذا ترك الناس بعضهم بعضا غرقت السفينة وأوشك الله ان يعمهم جميعا بالعذاب يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وإلا كنتم موعظة غيركم وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ابواب الدين مسدوده وظهور الاسلام محروسه والله يستعمل لطاعته من احب من خلقه فقط وان تتولوا يستبدل قوما غيركم العمل لهذا الدين لا يتوقف على أشخاص فقط وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم الدين باقي وهذه باقيه باقية وأنت أنت الزائل لذا أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك وأبشر بما يصفك وليكن امرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على النبي المصطفى وعلى اله وصحبه ومن اقتفى واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس فضولا وليس تدخل في الآخرين إنما هو قيام بواجب أوجبه الله تبارك وتعالى ولو انتشر هذا الفهم لن تفش النفاق وغرد بحجة عدم التدخل في الآخرين ولهذا نقول يا من تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إن الوصف بالفضول أقل ما سيأتيك قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه في كتابه العزيز والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله تبارك وتقدس يقول في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله أكثروا عليه من الصلاة يعظم لكم ربكم بها اجرا وقد قال سيدي رسول الله من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك وشفيعك ورسولك محمد صلوات ربي وسلامه عليه صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان ورضي عنهم إلى يوم الدين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الأعداء المله والعقيده والدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين اللهم فك اسرانا واسرى الماسورين اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك. اللهم انصر, دينك اللهم انصر من نصر دينك اللهم واجعلنا من انصار دينك اللهم وفقنا للقيام بشعيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الهنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك اجعلها من عندك يا كريم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء ارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم الهنا الهنا روي عن نبيك محمد صلى الله عليه وعاله وسلم أنك قلت وقولك الحق يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني على ما كان منك ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي إلهنا ندعوك ونرجوك ندعوك ونرجوك خوفا وطمعا ندعوك خوفا وطمعا فاغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اقبل وفتك المؤمنين اللهم أقبل وفتك المؤمنين اللهم لا تردهم عن بابك خائبين ولا تحرمنا دعاء من لبوا نداءك طائعين واغفر لنا ولهم أجمعين وردهم الى اهلهم سالمين غانمين اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انت الغني ونحن الفقراء انت الغني ونحن الفقراء انت القوي ونحن الضعفاء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تجعلنا من القانطين يا رب اغثنا يا رب اغثنا يا رب أغثنا غيثا هنيئا مليئا سحا غدقا مجلنا إلها نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم لا تحرمنا فضلك بسبب ما عندنا اللهم لا تحرمنا فضلك بسبب ما عندنا الهنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا عباد الله إن الله تبارك وتعالى يأمر بالعدل والإحسان ويتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.